أَخَذَ المغُم فَ قذين أُوتُ كِتَ بَلَ تُبَي الن غُولٍ الن سوانن فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيُحِبُّونَ أَن يُشَاعُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ سَبَنَّهُ بِمَفَازَتٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَنْ نُعَذِّبَ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَلِلَّهِ مُلْكُ والله على كل شيء قدير إن في خلق السماء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 Ka في غ و رَبَّنَا إِنَّنَا تَمِعْنَا رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى أُوْسُرِكَ وَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ